ما في ذلك ل آ ي ه لكل عبد منيب ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد فاعمل َْْ سابغات َِ وقدر ََ في ِ السرد َِّْ واعملوا ََْ صالحا ًِ إ ِ ن ِّ ي بما َِ تعملون َََُْ بصير ٌَِ ولسليمان ََََُِْ الريح ِّ غدوها َُُ شهر ٌَْ ورواحها ََََُ شهر ٌَْ و َ أ َ س َ ل ْ ن َ ا له َُ عين ََْ القطر َِِْ ومن ََِ الجن ِِّْ من َ يعمل ََْ ومن الجن من يعمل بين يديه ب إ ذ ن ربه ومن يزغ منهم عن أ م ر ن ا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من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 فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن أ ن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان ل س ب ئ في مسكنهم آ ي ة جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم و ا ش ك ر و ا له ب ل د ة ط ي ب ة ورب غفور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 وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ق ر ا ظاهره وقدرنا فيها, وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما آ م ن ي ن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 قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا أ او إ اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا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 ن ؤ م ن بهذا ا ل ق ر آ ن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إ ذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إ ل ى بعض القول يقول الذين استضعفوا 「よし、私は私の言葉を読んでいるのは私の言葉を読んでいる。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 قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وَمَا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 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ل ل م ل ا ئ ك ة ا ه ؤ ل ا ء إ ي ا ك م كانوا يعبدون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 وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين وما اتيناهم مِنْ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 قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 واذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آ م ن ا به و ا ن ا لهم التناوش من مكان بعيد